آمين قل لا اجد فيما اوحي الي محرا على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا او لحما خنزير فانه رجس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 عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا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 اتَّبَعَ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ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 سَنَإِلَّا وَسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أُوفُوا ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ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 كلا لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت لم تكن امنت من قبل أو كسبت في ايمانها خيرا قُلِ ٱنْتَظِرُوا۟ إِنَّا مُنْتَظِرُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا۟ دِينَهُمْ وَكَانُوا۟ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِى شَىْءٍ إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَفْعَلُونَ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشْرُ أَمْثَالِهَا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 صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين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 وَهُوَ الَّ جَعَلَكُمْ خَلَِفَأَررضِ وَرَفَع بَعْضَكُمْ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْوقَ بَعْض دَ رَجاتِ لِيَبِلُوَكُمْ فِي م آتَكُمْ إِ رَبَّكَ سرَرِيحُ الييِقابِ وَإِنهُ لَغَفُور الرَّحيِيم أَلِفْ <تصفيق> لَا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 فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وريا عنهما من سوئاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين الخالدين وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجره بدت لهما سوئاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه وناداهما ربهما وناداهما ربهما الم انهكما عوتلكما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 كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِن حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا بأنا والله أمرنا بها قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءُ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدِ وَادُعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فريقًا هدى وفريقًا حق عليهم الضلالة انهم متخذو الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون ويحسبون انهم مهتدون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 قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت امه لعنت اختها حتى اذا الداركو فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار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 وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قالوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمُ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ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 هم يطمعون واذا صرفت ابصارهم تلقا اصحاب النار قالوا ربنا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 َّتَ لا خَوْفٌ عَلَكُمْ وَلاَا أَتُم تَحْزَون وَنادَا أَصْحابُ النَّارِ أَصْحَابَ الجََّةِ أَنْ أَفِيضوا عَلَنَا أَن أَفِيضُ عَلينَا مِنْ الْ المَ إِأَوْ مََِّا رَزَقَكُم الله قالوا إِنَّ اللَّهَ حَرَمَهُ وَمَا هُوَ مَا عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَلْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ فَلْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كما نسوا لقاء يومهم هذا كما نسوا لقاء يومهم هذا وَمَا كانوا بآياتنا يجحدون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 طُلِبَهُ حَفِيذا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بأمره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 سَقَوْناهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلنا بِهِ المَاءَ فَأَخْرَجنا بِهِ فَأَخْرَجنا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذالِكَ نُخْرِجُ المَوتى لعلكم وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ لقد أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ مِنْ إني غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يوم عظيم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 إنهم كانوا قوما عمين